ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عدو. الله أكبر، الله أكبر.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 saw saw safufakum wa tarasu akbar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 صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير الْمَقْبُوبِ عليهم ولا الضالين آمين سَأَلَ سَأَلَ للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبق صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظا نزاعة للشواء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 والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم هم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما بلكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Allahu akbar Allah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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالر وما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقنا لا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سران كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سمع الله لمن حمد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 يا رب سبحانك يا من كتبت على نفسه الرحمة سبحانك يا من أمرتنا أن ندعوك وتكفلت بالإجابة سبحانك سبحانك يا من يعلم خفيات الصدور سبحانك يا باعث من في القبور يوم النشور من يا مولاي يوم تنشر بين يدي ما سودت من صفحات بجهالتي وإضلام نفسي من لي يوم توضع الموازين الحق وليس بين يدي من الحق شيء من لي يا مولا يوم لا ينفع مع الأعذار إلا جميل العفو وكريم الغفران وسوابغ الرحمة إن لم تتغمدني برحمتك فواضعتاه إن لم يشملني غفرانك فواضباه إن لم يكن لي شافع لديك إلا حبك وتوحيدي لكفياني عندك يا أملا لكل مؤمل يا باصط الرحمات يوم لا نجاة لعبيدك إلا برحمتك يا من لا شفاعة لأحد يومئذ إلا لمن شفعت له أفرانك ولا غافر لنا وإن جل الذنوبنا سواك يا أرحم الراحمين اللهم يا من ليس إلا هو يخطر في الضمائر أسألك بأحدية ذاتك ووحدانية أسمائك وفردانية صفاتك أن تطلع علينا في ليالي جهالتنا شموس معرفتك وأن تجلو في آفاق أعيننا أنوار حكمتك وأن تزين سموات خواطرنا بنجوم محبتك وأن تسكن قلوبنا سكينتك وتملأها من تقواك وخشيتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في كل مقام قائمين بخالص عبوديتنا لك متفرغين بكل جوارحنا لألوهيتك مستأنسين في كل أمر بربوبيتك لا نخشى فيك ملاما، ولا نرجو من غيرك أمنا وسلاما ولا نستعطي من سواك كرامة وإحسانا اللهم يا من يعتصم بحبله أهل العصمة نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا من أن تفرق أحزابا وأشيعا أو أن نكون لأهل الضلال أنصارا وأتباعا اللهم الاستقامة إلا على صراطك المستقيم اللهم لا هدى إلا مع دينك القويم فاهدنا يا ربنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسبحانك يا ربنا وتقدست ذاته لا إله إلا أنت وحدك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك ولا شريك في ملكك ولا راد لأمرك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عن أنس ورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا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 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلح رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم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 بأسناد على شرط البخاري ومسلم عن أبي خراش حدرد ابن أبي حدرد الأسليم ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول